لقد حق القول على اثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي إلى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا ومن خلفهم سدزا فغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَواء أ عَلَْهِم آ ذَضَهَُ مْلَم نذِرهُم لا يُؤمنون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 إذ أرسلنا إليه بثنين فكذبوهما فَعَزَّزْنَا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمغسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا اننا تقيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم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 أأتخذ من دونه آلهة ليردني لي الرحمن بضر الله بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي مبين إني آمانت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليس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 كانوا به يستهزيون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإلى كل لما جميع لدينا محضرون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 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون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 قَدْ جَاءَكُمْ هَذَا ما الرحمن وَعَدَ الرَّحْمَنُ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 وَلا قَذْ أَوَّكُجبِلَ كثيرًا فَلَ تتكون تقون هذه جَهنَّمَُّ لَكُ تُم تعَذُون فْ بِصلَه اليومَ بِماكُ تُم تَكفرون اليَوْومَ نَخذِم على لا أَفوهِم وَتُكَّمن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 وقد شيئا أن يقول لهم فيكون فسبحان, فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون